إنا هدينا وال سبيل إما شاكرا وإما كفورة إن اعتدنا ل الكافرين سلاسل وأغلال وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كفورة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 إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقعهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا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 ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لئن أم منثورة وإذا رأيت ثم رأيت نعيم وملك كبيرة عليهم ثياب سندس خضرو واستبراق